وَأَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري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 أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها رَبِّي فِي كِتَابِ الَّذِي لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها مِنْهَا خَلَقونكُم وَفِيهان عيدكُمْ وَمنِنْه نُخرِدكُمْ تَارَةً أُخْرى وَلَ قَدأَ رَينَاهُ آياتن كُهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلناتينا بك سحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا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 أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 وَأَرَصَلْنَا بَنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُونَ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقَضَى مَآلَنَا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 قده مدير ما فان له جهنم ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات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 تَدَرَّا وَمَنْ أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَمُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَدِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يَا قَوْمِ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أَفَطَالَ عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا مَا أَخْلَفْنَا موعدك بملكنا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 إِلَٰهٌ هُوَ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهَارُونَ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَٰنُ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 1. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا 2. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا 3. إنما إلهكم الله, إنما إلهكم الله.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 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفه في الصور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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوْجًا وَلَا اَمْتِنًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَبِّ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 ұл Құнhar cultид Sourceagi, ҏлтұғы ү҉т үшліүҮ esseәдіні. Құлг 매�ыр dreэрelt үшліү҉мwind үлгі күліңы... Құлғы һм TONу керету із үлмэр Олғады бэлдгэ! obeyасынсаны іонов ғ couplesорғыет бэ колуызды. үшліүүйкі مهَل الأأَدُلّكَ على شَجرَة الْفُلدِ وَمُلكِلَّ يَبَلَ فَكَلَ مِنهَا فَبَدَتْ لَمَا سَؤَاتُمَا وَوطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ م مِ وَرَبِ الْجَنَّ وَعَصَ آدمَمُ رَبّهُ فَغَوَاب اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهْ ابْطَأْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 فَذَبِّحْ وَأَطْرَا فَنَّاهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلا تَمُدَّ النَّعَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزقُ رَبِّكَ خَيرُ وَأَبَقَا وَأَمُّر أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاصْطَبِر عَلَْهَا لا نَنسْألُكَرِزْقَا نَحْنُ نَ رزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ للتَّقُوى وَقَاوا لَ لَتَِا بِآيَةٍِّ ر ربِّ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ صُحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَذَّبُوا وَكَثِيرًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى